عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون مُخَلَّدُونَ وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير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 في سدر مخطود وطلح منطود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن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 فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِمُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَامِمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُنْبِئُونَ أَمْ أَنْتُمْ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ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 تُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَأْ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفْكَهُونَ إِنَّا لَمُرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُونَ الْمَاءَ الَّذِي تشربون؟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 صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن